هل ارتد عبيد الله بن جحش ودع ثلاثة أشقاء من شباب اليمن ديارهم هم أبو رهم وأبو بردة وثالثهم وأصغرهم أبو موسى الأشعري توجه الأشقاء نحو الميناء فركبوا ضمن أكثر من خمسين راكبا نحو سواحل الحجاز مهاجرين لكن يبدو أن الرياح جرت بما لم تشتهي السفن فألقاهم المركب والرياح بسواحل الحبشة نزلوا هناك فالتحقوا بإخوانهم ولما قابلوا جعفر بن أبي طالب رحب بهم وقال إن رسول الله بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا لم تكن الإقامة بلا منغصات رغم أجواء العدل التي أضفاها القائد المسلم أصحمة النجاشي فالشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وللأهل والديار يعصف بالقلوب ويهيج المشاعر فقد وصل قبلهم بسنوات شاب اسمه عبيد الله بن جحش وهو شقيق أم المؤمنين وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وصل وبرفقته زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة زهدت في ثراء والدها وزعامته وتركت خير بقاع الأرض نحو قارة أخرى لا للسياحة والنزهة ولكن لأن خير بقاع الأرض تفتقد أول حاجات الإنسان تفتقد العدل رسالة الأنبياء بعد التوحيد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لكن غربتها ازدادت حين مرض زوجها ولازم الفراش وبعد مدة أسلم الروح ولم يصح أنه ارتد وتنصر وقبل أن يسلم الروح نظر إلى زوجته فرق لغربتها فبعث برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بها. توفي عبيد الله بن جحش، فبكته رملة بحرقه، ومرت الأيام سوداء ثقيلة، وانتهت عدتها وهي حزينة، وذات يوم. أشرقت عليها شمس أخرى حين زارها أو استدعاها الملك بكل وقار ولما قابلته بشرها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها فغدت أسعد امرأة في الدنيا غدت الحبشة بالنسبة لها أجمل وأنهارها أعذب فوافقت فزادها الملك الطيب سعادة حين زوجها بنفسه ثم قدم لها أربعة آلاف درهم أو دينار مهرى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وجهزها بالملابس والخدم ثم استدعى أحد المهاجرين واسمه شرحبيل بن حسنة فطلب منه أن يأخذها إلى المدينة أبحرت رملة وأصبحت من أصحاب الهجرتين وأزاح عنها زواجها ما مر بها من أحزان ومعاناة وغربة وتشرد أما والدها أبو سفيان فيشعر بالغضب ليس لزواجها ولكن لأنه علم أن النبي يهم بأداء العمرة لأول مرة بعد الهجرة